بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخواي بخشندي مهربان لا أقسم بيوم القيامة سوين دخون بروج قيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وسوين دخون بنفسي لومكر لس الخرافة أحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ أيمر وفود زاني كأس خان رزي قادرين على أن نسوي بنانه. بل يا بتواناي لا سر خصناوي بل يريد الإنسان ليفتح نور أمامه بل كو إنسان ديوه تالجيان هر تاوانو خرابا بكات يسأل أين يوم القيامة دا فرسي فإذا بريق البصر كاتك تاو أبلق بو القمر ومانج جيراو تاريق بو وجمع الشمس والقمر. ما ككرانوا. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أو كاتمروف دليه. درباز جلشفي ويا. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. لو راجد آلام جاها لاي فرودغاري تويا يونبئ الانسان يوم اذ بما قدم واقفر لو راجد ادمي حوالي بيد دريد لو يكبيشي خستو ودواي خستوا لتاكه وخراپا بل الانسان على نفسه بصيره بلكوا آدمي أجدار بحال خوي. ولو ألقا معذرة. بابرو بيان زوج بين لا تحرك به لسانك لتعجل به. زمان الدمذولين وباخوان النوي سروش. تابليت يا بكيد. إن علينا جمعه وقرآنه. براستي وكبلين مان داوا بيغمان لسريم يا كو كنوي لسينغ داو خوين دنوي اذا قرانه فاتبع قرانه ان ذا كاتك قران مان بو خويندي توبه هاي جبريل تو شوين خين ثم إن علينا بيانه لاباشان ضل نيابه كلا بل تحبون العاجلة زندو كرنو هر دبيت بلکو ايو هر دنيا تان خوش وتذرون الآخرة جوه برو جدوائي نادن وجوه يومئذ ناضرة زور رخصا لو رجدا گشاون الى رب تماشي برد جاري عندكن ووجوه يومئذ باصرة وزر خسالج لو رجدا قرجو طالن تظن أن يفعل بها فاقرة دزان كسيزاي في الشتين ددرن كلا إذا بلغتت دراقي وقيل من راق فشيمان بابنوا كاتك جيانغ اشتقر قرا غوغرو زاد اوتريت تشي اتاركر وظن أنه الفراق ونخ وشكد النيايه اويتوشب ومردنوز يا ابو نواه والتف تَتَّسَاقُ بِالسَّاقِ وَقَاتِلُ لَا غَبَ يَجْدَا آلَا إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ الْمَسَاقِ رَا بِيچ كِرْدِن لَوْ رُجَدَا بُلَيْ پَرْوَدِگَارْتَا بَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى زَا كَاف بەڵکو ئاینی بەدروە دەزانی و پشتی تێ کرد بم ذا إى ئەهه مو لە پاشان بە کەشخە و فیزەوە گەڕایە بۆ لای ماڵ و منداڵی ئەولا للك ف وای بۆ تۆ ئادەمی بێبرڕوا وای بۆ تۆ بم ئەول للك ف دووبارە وای بۆتۆ انزا وای بوتو ایحسغ الانسان ان یترک سدا آیا مروب وادادنی که هروا بر الله دەکرێ و پشجوه دکره الم یک نطفة من من یمنا آیا نطفه اگ و کو درجین رایا من ما كان علقه فخلق فسوى لا باشامبوبا خيني باريك انجا دروستي کردو و خست بجا منه الزوجين الذكر والأنثى إن لو تووا دو جوري دروست کرد نير و ميه ذلك بقادر على ای اوزاتا توانای نیە بسر ئەوەدا کمردوان زندوب کاتوا بکاتەوە سبحانک فبلا